لها لها مع التحية لأختنا منا هدية لها لها مع التحية لأختنا منا هدية هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخي لها لها مع التحية الحب فجر في ينابيع حاسيس لا أدري منه كنت لا أشعر ولا أحس فبعد أن أحببت صرت أشعر وأحس لقد أح... صارت أحاسيسي إلى محضرة أحاسية يقولوا صدقيني والله يحبيتك أنا حسيت أني آدمي يعني ثور أنت قبل يعني. ثور ما تتقل لا ما تخاف ما تخاف الله مسلم أنت مكرم يقول لهم حسيت أني آدمي عندما أحببتك عرف المشط طريقه ولا شعري يعني من وجوجة طائرة حوزة تقول عرف المشط طريقه ولا شعري كنت لأمل بحب روميو وجولييت وعبلة وعنته. والله يا فوزي لما أشوفك قبل لا أشوفك والله حاس إن عايش بالعبس صلصة لأنني بالعبس صلصة لما شفتك حسيت إن براميل بترمين والله يضحك عليها وهي صدق الضعيفة ذي. ساعتين متكلم الكلمني الساعة واحدة لما ينام أبوي أمي لها لها مع التحية لأختنا منا هدية لها لها مع التحية لأختنا واحدة زاهمت علي مرة قالت إنه واحد زهم عليه شيخ يقول أنا حبته إني متعلقتهن بت وكلام طويل الشاهد قلت قلتوا إيش نعرفش قالت ما هاد والله متعجب شيخ قلت ترى هو حبه مسديب حبة الثعلب للدجاجة قالت إيش نون قلت السعلب إذا حبة الدجاجة هو كاذب في حبه لا صادق لا لا صادق الثعلب صادق يحبها حب صادق بس متى متى أنا بس ما خلص يوم شافها قال الله يا بيجاجا الله مكبر غلط يا دي ينبض بحبك فؤادي يا دي جاجا من يشبهك يا دي جاجا من يشبهك مو بده خنيله وهي صدقت قالت بس أنت شيك للنخاع فهذا سألب لو قال هذا يحبها فهو حبه لوقت محدد صح الله إخوان حبه الأيام ما يأكلها لكن بعدها خلاص وكذا يكون اللي يضحك عليهم في البيوت يزم واحد عبريت من عبريت ومن يوم يقول لها أنا كذا ولي أتصدق وعرفتها فأقول يا أخوان لا نحب غير الله حتى لا نتعب لأن الذي يحب غير الله يتعب ويمكن بعد يهلوس يهلوس يا بخ عاطفة تصير بأدريش كما قال أحدهم أحبك ليه أنا مدري ليه هوك أنا مدري ما يا لها لها مع التحية لأختنا منا هدية هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخي لها لها مع التحية لأختنا منا هدية هدية تفيض عطرا قريب عمره حول ستي سنة ما قلت ولا كتبت والله ما معاه ولا تدأيه تقول بعض هالبنات ما يستحز يقعدين على هالكرنيش ويشربينها أهل مع قلت والله خالقات والله والله أنا مره وشفتها معناه سفر على الفطرة ما قالت ويكتبت تقول إيش ما يستحن قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيش فاصنع ما شئت وبعض البنات صار لنجريئات ويا ويل واحد مطوع صحن ولا قولنا نتغطني أنت خالها تستحي تغطي الله جزاك خير طلع درعانا ويداغرة وتسبني يا متفتف يا مطوع يا معقد انقلع يا مالقوف حسب يا وها نعمة الله يجزاك الجنة يا أم يزي بكوفك خدخت اللي وجا يأخذ غدا واسمع الكلمة تقول مثلا لمه وقد بكت بشدة قالت الأم البنت هي ببنتي هذا أبوكي هي باحترمي قالت يمه المتى المتى أبوي من الناس القديمين يحسبنا إحنا ما إحنا في العصر المتحضر أنا ما أسمع كلامه ما أسمع كلامه أنا لي حرريتي لي شخصيتي لازم أبطش كبدي يبوي بات كبدي من اللي بات كبدها أبوها أبيها بات كبدها لها لها ما انتهي بات كبدي ولا هديه تنفذ عطرا فذكريها لا اخيه أعطاء متجدد فادعي لنا سرا كي نهتدي فعلا ونيا وكل ما قلنا جميعا يخص حوى الرضيا فادعي لنا سرا وجهرا كي نهتدي فعلا ونيا كي نهتدي فعلا ونيا ونيا